أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب وقران مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة وَمَا وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها, وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وَالْأَرْضَ مددناها وَأَلْقَيْنَا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بغازقين وإن من شيء وَمَا عندنا قزائمه وما ننزله إلا, وما ننزله إلا بقدر معلوم فأرسلنا الذياح لواطح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقينا وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 وإن جهنم لموعدهم أَجْمَعِينَ لها سبعة أَبْوَابٌ لِكُلِّ باب منهم جزء مقسوم إِنَّ المتقين فِي جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صُدُورِهِمْ من ظل إخوانا على سلو متقابلين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 فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منترون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصابقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد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 قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل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 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الفبال بيوتا آمنين فقلتهم الصيحة مصبحين فقلتهم الصيحة مصبحين فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفع الصفح الجميل إن ربك هو العليم ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم لا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا